ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هد محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محجثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله جاء في صحيح مسلم من حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته، فليرح ذبيحته في هذا النص استهل النبي عليه الصلاة والسلام بإخبار عن أمر عظيم أمر نحتاجه جميعا وهو الإحسان فقد كتبه الله سبحانه وتعالى على كل شيء حتى في البهائم نحسن إليها فمنزلة الإحسان في الإسلام منزلة عظيمة لأنها بمعنى إيصال الخير للغير توصل الخير إلى غيرك ولا يلزم من ذلك أن يكون هناك مقابل من ثناء أو عطاء وإنما تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى ولهذا قد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين قال عن الإحسان قال هو لب الإيمان وكماله وروحه حقيقة الإيمان ومغزاه وأصله ومعدنه هو الإحسان لو أنك آمنت بالله جل وعلا حق الإيمان لكان فيك إحسان كبير لنفسك ولغيرك وقبل ذلك لربك في عبادته سبحانه وتعالى الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول قولا آخر عن الإحسان قال هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه تريد أن تعرف المحسن منه ذاك الذي يبذل وذاك الذي تجده طلقاً بشوشا وذاك الذي يكف شره عن الناس ولهذا من صفات الله جل وعلا الإحسان قال الله تعالى صبغة الله ومن أحسن صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابد قال الله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقرون فالله جل وعلا في الآية الأولى قال سبعة الله ومن أحسن من الله سبعة أثبت لنفسي هذه صفة في الآية الثانية قال أف حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله أثبتت له هذه صفة وهو القائل سبحانه وتعالى في خلق الإنسان الذي أحسن كل شيء خلق وبدأ خلق الإنسان من طين يا عبد الله الإحسان شيء عظيم للغاية لا تستطيع أن تصفه إلا إذا قد تذوقت وعملت به تصفه من عندك أما نحن نتناقل كلام أهل العلم النبي عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك ابن أبي عاصم في الديات من حديث يانس قال إذا حكمتم فاعدلوا وإذا قتلتم فأحسنوا فإن الله محسن يحب المحسنين الإحسان اتصف بها الأنبياء قال الله تعالى آلف تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين ولما عاشر فتيان عاشر يوسف عليه السلام في السجن وتعرفون عند أن تكون هناك غرفة مغلقة يعاشرونك ليل نهار يختبرونك تماما إذا كان السفر الذي تستطيع أن تحتجب عنهم سويعات ثم تعود يعرفونك ويعرفون طباعك فما بالك وجهم لوجهك في كل يوم 24 ساعة قال له إنا نراك من المحسنين فهذا يدل على أن الأنبياء والرسل كانوا يتصبون بهذه الصفة العظيمة الإحسان أمر الله عز وجل به قال وقولوا للناس حسنا وقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان كما يأمر الله عز وجل بالعدل يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فالله يأمرنا أمرا أن نتصف بهذه الصفة العظيمة لا تظن يا عبد الله أن من اتصف بهذه الصفة ليس له شيء من الفضائل لا والله له من الفضائل العظيم وهذا ليس فيه كلفة التخلق بهذا الخلق ليس فيه كلفة ولا تعب ولا مشقة يستطيع الإنسان أنه يتسب بهذه الصفة بكل سلس ويصف فخذ من هذه الفضائل أولا أنت تحتاج من يؤيدك ومن ينصرك ومن يكون معك فما بالك إذا كان رب العالمين والذي يؤيدك وينصرك ويكون معك قال الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم وقروا وقال وإن الله لا مع المحسنين فالله معك من فضائل أن الله يحبك قال الله تعالى إن الله يحب المحسنين وقال الله تعالى والله يحب المحسنين من فضائله والله إن هذه مزية لا تعظمها مزية أن الله لا يعاتبك ولا يعاقبك ما دمت محسنا قال الله ما على المحسنين من سبيل ما لهم عتاب ولا عقاب ولا مساءل ولا شيء ولهذا زد على ذلك أن الله يعطيك الأجر العظيم قال الله تعالى فإن الله لا يضيع أجر المحسنين حسناتك أعمال الخير الذي فعلتها فإنها محفوظة عند الله سبحانه وتعالى ما تضيع أبدا ما دمت محسنا ولهذا نحن نصلي ونصوم ونتصدق ونعمل ونعمل ونعمل من الصالحات نريد أن ندخل الجنة نريد أن نرى ربنا سبحانه وتعالى هذا كله إذا أردت يا عبد الله أحسن قال الله تعالى للذين أحسن الحسن وزيادة الزيادة النظر الوجه الله سبحانه وتعالى ولهذا الله عز وجل قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان أنت إذا أردت أن صدرك ينشرح أحسن إلى الناس لا تؤذي أحدا لا تدخل في مهاترات لا تنتقم لنفسك إنما إذا كان فانتقامك يكون لله ومن أجل دين الله هذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة رضي الله عنها والحديث الصحيحين ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين لختار إسرهما ما لم يكن إذما فإن كان إذما كان أبعد الناس من ومن تقم رسول الله لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم لله بها من هنا يغضب له أن يغضب لله سبحانه وتعالى وينتقم لله سبحانه وتعالى لكن أنت يا عبد الله لا تنتقم لحظك ولا لنفسك وأحسن إلى الناس تكونوا منشرح الصدر فإبن القيم رحمه الله تعالى في الزاد لما ذكر أسباب شراح الصدر ذكر من ضمنها الإحسان وختم ذلك فقال فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا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 الإحسان في عبادة الله تعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر لما سئل عن الإحسان والسائل هو جبريل قال أن تعبد الله كأنك ترا فإن لم تكن ترا فإنه يراك تحسن في عبادة الآن بعضهم يقوم إلى الصلاة ما يحسن العباد ما يستحضر أن الله أن الله عز وجل مطلع علي ويراه النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين في حديث ابن عمر لما نهى عن التنخم التفل وأنت تصلي قال إذا صلى أحدكم فإن الله حيال وجه فلا يتنخمن حيال وجه فاحذر أن الله يطلع عليك أن الله يراك فأحسن في عبادتك فبعضهم يصلي وينظر إلى الساعة بعضهم يصلي وربما يتجول بصره في المسجد يمنة ويسرع وبعضه مستعجل كأنه على جمر لما يصلي وهذا والله بعيد من الإحسان في العبادة وعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إذا وقعت. مي في أنك تستحضر أن الله أنك ترى الله عز وجل كأنك ترى فاستحذر أن الله مطلع عليك يراك وأنت تعبده وهذا من الإحسان في العبادة إضافة إلى الخشوع وإلى الطمأنينة وإلى أعطاء كل ركن حقه هذا من الإحسان في العبادة وليس منحصرا هذا الأمر الإحسان في العبادة في الصلاة فقط لا الإحسان أيضا في الزكاة النبي عليه الصلاة والسلام قال وإياك وكرائم أموالهم فيعطي الرجل المتصدق المزكي ما شاء من, عبا من, من زكاته لكن لا يلزم إلزاما أغلى ما عنده لكن هناك جانب آخر وهو قد قاله النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل كما في صحيحين من حديث أبي ذر لما قال له يا رسول الله وأي الرقاب أضل قال النبي عليه الصلاة والسلام قال أكثرها ثمنا عند أهلها أكثرها ثمنا أنفسها وأكثرها ثمنا عند فكلما هذا من طيب نفس هذا يسمى إحسانا بذل مع عطاء وبكل أرحبية وانشراح صدر هذا هو الإحسان فهذا فيما يتعلق بحق ربنا سبحانه وتعالى نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرين الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرين الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه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 من الإحسان إلى الوالدين. قال الله تعالى: وعبود الله ولا تشركوا به شيئاً. وبالوالدين إحسانا. ذكرنا في أول الخطبة كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى. لما عرف الإحسان فقال: وبذل الندى وكف الأذى وطلاق الوجه. فأبوارق تحسن إليهما ببذل الندى بالعطاء وبكف الأذى لا تقل لهما أف وبأيضا طلاقة الوجه مشاشة يطلبون منك طلبات عدة وأنت بشوش محب لهذه تلبي هذه الطلبات والله سبحانه وتعالى لما قال وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما فالكبر في حال هذه المرحلة الحارجة ربما تكون أصعب للولد لكن أحسن إلى الوالد من صور الإحسان الإحسان للأرحام تحسن إلى أرحامك تحسن إلى إخوانك تفقد إخوانك أشقاءك لا تنظر إلى البعيد بعضهم ربما يهتم في الزكاة أنه يعطي فلانا ويعطي فلانا انظر إلى إخوانك أشقائك من بطن واحدة خرجتم انظر إلى أولاد عمك انظر إلى أولاد خالتك انظر إلى عمتك انظر إلى بنت خالتك انظر إليهم جميعا إلى أرحامك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صدقة وصلة وهذا من الإحسان إليه الإحسان لا ينحصر بالعطاء فقط حتى بالاتصال وصلة له وصلة الرحم تتعلق بالعرش يوم القيامة وتقول يا رب إن هذا مقام العائد بك قال أنا ثرين أن أصل من وصلك وأن أطع من وقطعت الإحسان يا عبد الله أنك تعامل معاملة سيئة من أرحامك وأنت تقابل بالحسن بالله عليكم من منا إذا اتصل بابن عمه أغلق المكالمة على وسنه وما زال يتصل إذا تكلم معه كلام حسن رد عليه بكلام قبيح واستمر بالكلام الحسن الطرف الأول وإذا حلم علي ذاك لا يجهل علي من منا يصبر على هذه الطباء صبر أحد الصحابة وأثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن لي قرابة أثلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيون إلي وأحلم عليهم ويجلون علي قال إن كنت كذلك فكأنما تسفهم المل أنا أريدك يا من تسمع كلامي الآن تجعل القرآن والسنة عمليا عمليا الان نصوص معنا لكن في بعض الاحيان وقت المشاكل بين العائلة الواحدة تطيش العقول يا اخي هذا نص صحابي من اصحاب رسول الله يؤذى ويسب ويهان وهو ما زال يحسن ويحسن ويحسن الى اقرباء الى اشقاء الى ابناء خالتي، ابناء عمه والنبي عليه الصلاة والسلام يثني عليه كأنما تسفهم المل المل رماد ويقال التراب محترق ترميهم بشيء يحرقهم لأنك تحسن وميسيون هل نتحمل هذه المواقف نحن لا بد أن نجعل الكتاب والسنة عمليا ما تأتي وقت المشاكل ووقت الخصام ووقت كل واحد يحب نفسه تطيش العقول ولا نعمل بنفس من الإحسان أيضا الإحسان إلى الجار جاء جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام يوصي، جاء جبريل مرة ثانية يوصي، جاء جبريل مرة ثالثة رابعة خامسة وصية معينة. يقول عنها النبي عليه الصلاة والسلام ما يزال جبريل يوصي بالجار حتى ظننت أنه سيورده من شدة التكرار. جارك جارك جارك جارك. فكيف نحن مع جيراننا؟ هل نحسن إليهم أم لا؟ من الإحسان أيضاً. الإحسان إلى الزوجة تحسن إليها تحسن معاملتها فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وقال النبي عليه الصلاة والسلام استوثوا بالنساء خيرا فإنهن عوان لكم النساء هنا بمعنى الزوجات وهو القائل عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهلي وانا خيركم لأهلي فكيف تتعامل مع زوجتك هل تسغي إليها إذا تكلمت أم تسفه كلامها دائما كلما تكلمت أسكتها كلما أرادت طلبا أهنتها أحسن إليها أحسن إليها هذا دين والله إن الناس لا ينظرون ولا يسمعون أقوالك ينظرون إلى ماذا تعمل وماذا تصنع هل تطبق الدين عمليا أم لا التقصير منا من المتكلم ومن المستمعين لكن لابد أن نكون مطوعين للكتاب والسنة من ضمن أيضا صور الإحسان الإحسان للفقراء أن تحسن إليه عندك شيء أعطيه أعطي الفقراء ممن يجلسون على المساجد أو في الشوارع أعطيه ما عندك أسكت لا تتكلم عن أناس أنت لا تعرفهم. فبعضهم ربما إذا قام قائم بعد الصلاة وقال أنا محتاج وأنت لا تعرفه قال هذا ربما معه مؤال أكثر من أين لك هذا الكلام؟ من أين لك؟ وما الدليل على تجويز هذا الأمر؟ أنك تسيء الظن بالناس النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وينزل ملكان فيقول أحد ما الله معطي موفقا خلفا ويقول الآخر الله معطي ممسكا خلفا إذا أنت ستعطي الله عز وجل يعطيك ويخلف عليك خيرا أما إذا أمسك فالله عز وجل يثلث مالك وهذا بدعوة الملائكة لك وعليك فلا بد أن تحسن أحسن, أحسن حتى للبهائم كما تقدم في أول الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام الحد أحدكم شفرته فلو رح ذبيحته نسأل الله العظيم رب العرش الكريم انر لنا حتى حقنا رزقنا اتباع ويرنا الباطل باطل ارزقنا اجتنابه اللهم اني نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم جنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن والحمد لله رب العالمين